قال رحمه الله وقال أبو حنيفة يجب العشر في جميع البقول والخضروات كاستمار إلا الحشيشة والحطب وكل ثمرة أو جبن فيها الزكاة فإنما يجب ببدوء الصلاح ووقت الإخراج هذا ما هو كلام أبي حنيفة كلام الإمام وكل ثمرة أو جبن فيها الزكاة فإنما يجب ببدوء أو ببدوء الصلاح ببدوء ببدو الصلاح ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف وقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف وأما قبل الاجتناء وليزنت في الشجرة ما فيها زكاة لكن إذا اجتنى هذه الثمرة فإن إذا بنغت هذا النصاب الذي سمعت خمسة أو سطح فصاعدا تجبيها الزكاة فإذن تجبي الزكاة ببدو الصلاح وهكذا أيضاً وقت ووقت الاجتناء إذا اجتنى هذه الثمرة قال وقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف وأيضاً زد على هذا الجفاف إن كان مما يجفف وكذلك أيضاً إن لم يكن يجفف وأصله يجفف كبعض أنواع العلب وبعض أنواع التمر فإنه يخرج فيه الزكاة إن شاء من هذا التمر نفسه وإن شاء من غيره من جنسه يعني من تمر أي من الرطب قال وقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف وكل حب أو جبن في العشر فوقت وجوبه اجتداد الحب ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية والدياسة في الطعام قالوا هو أن يوطى بقوائم الدواب كانوا قبل ربما يصنعون هذا يوطعون بقوائم الدواب تمر عليه هكذا يردوه هكذا ويبسوه ينقوه فهذا مع الدياسة في الطعام أن يوطى بقوائم الدواب والتنقية معروفة تطأه الدواب ثم ينقونه ثم ينقون هذا الطعام فإذا اشتد أخرج منه الزكاة وكل حب أو جبل فيه العشر فوقت وجوب اشتداد الحب ووقت يخرج بعد الدياسة والتنقية بعد أن ينقوا ويخرجوا منه أم يخرج مخلط طيب ومه طيب فلا ينقى خرج طيب على جانب والذي ما هو طيب لا يخرجه زكاة منه ولا تئمهم الخبيثة منه تنفقون لن تنالوا البر حتى تنفقون ما تحبون فلا يخلط هذا بهذا قال وقل اخراج بعد الدياسة والتنقية ولا يجب العشر في شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسق نعم لا يجب العشر في شيء من هذه الأشياء التي يقيل بالزكاة حتى تبلغ هذا النصاب خمسة أوسق وكم الوسق بصاع النبي عليه الصلاة والسلام الوسق بصاع النبي ستون صاع الوسق ستون صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام فكم يا أخوان ستكون الخمسة الأوسق هذه ثلاثمئة وكم ثلاثمئة صاع إن شاء الله ثلاثمئة صاع فمن كان عنده ثلاثمئة صاع من هذه الأشياء من الحبوب وما ذكر فتجب عليه الزكاة قال ولا يجي بالعشر في شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسف عند أكثر أهل العلم وعند أبي حنيفة رحمه الله يجي في خل قليل وكثير منها لعموم الآية التي تقدمت أم ما خرجنا لكم من الأرض وفيما سقط السماء العشر هذه أدلة عامة لكنها مقيدة بما سمعته ليس فيما دون خمسة أوسف صدقة فهذا باب العام الخاص والمطلق المقيد ولا بد من الحمل حمل المطلق على هذا المقيد وأبو خنيفة ما يرى المطلق على المقيد رحمه الله ما يرى هذا وإن اتحدى الحكم عنده وإن اتحدى الحكم فلا يرى الحمل كما يذكر ذلك عنه في كتب الوصول قال لي أن هذا نسق ففيه تعطيل أدلة في فيبقى فيمنعالإطلاق على إطلاقه والتقييد على تقييده وما يصرح نحمل هذا على هذا وهذا كلام صواه, كلام صواه في الجملة لكن إذا اتحد الحكم اتحد السبب فيحمل المطلق على المقيد ولا مانع من حمل المطلق ومنهم من يقتصر على اتحاد الحكم فإذا اتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد وأما وبهنر يقول هذا المعناه يلزم منه النسخ أنك تنسخ الدليل بهذا الدليل هذا لا يصرح هذا, لا هذا ليس بنسل وإنما إعمال الأدلة والأصل هو مذكره أن المطلق يجر على إطلاقه والمقيد على تغييده ولا يحمن هذا على هذا إلا إذا اتحد الحكم فإن اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد قال رحمه الله وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب في كل قليل وكثير منها واحتج من اشترط النصاب بماء أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعات المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة أواق من الورق أي الفضة صدقة وليس فيما دون خمسة دود خمس دود من الإبن صدقة وهذا الحديث الصحيحيني وهو نص في المسألة في قفع النزاع أن ما كان دون خمس أصل فليس فيه صدقة وفي رد على أبي حنيفة الذي يوجب الصدقة في القليل الكثير من الخارج من الأرض فهذا نص في الرد عليه رحمه الله تعالى. قال وروا يحيى بن عبادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق هذا اللفظ في مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق وكما ترى الآن حب نكر في سياق النفي فتفيد العموم حب مطعوم أو غير مطعوم ما أقول يقتات أو لا يقتات ليس في حب فهو نكر في سياق النفي فيفيد العموم فالقول بأن الحبوب على عمومها في أصفدق والله أعلم هذا أقرب أما الشيخ الإسلام فيشترق القوت أن يكون قوتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق وقال قوم الآية في صدقات التطوع نعم الآية في صدقات التطوع هيخرج منها الشخص أي مما خرج من الأرض هذا قوم قوم من أهل العلم وإن كانت الآية في الزكاء فتحمل على هذه المقيدات الأجلة وليس في كل ما خرج من الأرض يجب فيه الزكاة والذي يظهر أنه ما في مانع تحمل على صدقات التطوع وعلى غيرها صدقات التطوع والصدقات الواجبة فإن الشخص إذا خرج له شيء من الأرض من الفواكه يستحب له أن يخرج وإذا خرج له شيء من الحبوب فإنه يجب عليه أن يزكي من هذه الحبوب أن يزكي من هذه الحبوب إذا بلغت نصابا خمسة أو ست. قال رحمه الله أخبرنا عبدالوحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر غياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا إحياء بن يحية قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسل الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن هذه يستهدل به على الاستحباب ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع inaud Acts زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو مهيمة إلا كان له به صدقة هذا هنيا للزرع حتى وإن لم يرغبوا في ذلك ولا يحب ذلك فإنهم يؤجرون ما من مؤمن ربما الزارع يجد يعني تجده يحرص على أن لا يأكل شيء منه على أن لا يأكل شيء من هذه الأشياء لا إنسان يريد أن يأكل بأنه يكعب في تلمية التمر هذه ربما ليله يسهر في السوق وغير ذلك الحراسة من أجل هذه الثمرة حتى يجنيها بعد ذلك على أحسن ما يكون تامة له ولكن مع ذلك هنيئا له فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له أجرا عظيما وإن أكل من زرعه ما لا يرغب أن يؤكل منه فإنه يؤجر سواء كان الآكل إنسانا أو طيرا أو بهيمة أو غير ذلك حتى سرق هؤلاء الذين يأخذون من مزرعتك ويسرقون من مزرعتك فإنك ماجور على ما يأخذ منها مأجور على ما يأخذ من هذه المزرعة فهذه من الأدلة التي فيها حتى على الزراعة التي أرغب عنها كثير من الناس ورغب في أشياء دونها, في أشياء دونها وربما بلدهم جميلة في الزراعة فذهبوا يمنة ويسرى يلتمسون الرزق ولو أحيوا البلاد لكان لهم فيها خير كثير فيها خير كثير لكن ما صبروا يريدون الراحة الناس الآن تبعث عن شغل مريح عن عمل مريح ما فيه عناء فهذه من الأدلة التي فيها الحث على الزراعة وأن الناس يعتنون بالزراعة ففيها أجر عظيم فيما يخرج منها من حيث الأجور التي سمعتها في الصدقات سواء كان التطوع أو الفرض وهكذا أيضا من حيث الآكل منها فإن الإنسان مأجور على كل حال ومثل هذه لا تشترك فيها النية والأصل إنما الأعمال بالنيات لكن في هذا الموضوع النية ليست بشرط ليست بشرط أنه ينوي أن يأكل منه إنسان أو يأكل منه طير حتى يأجر حتى وإن كان ما يرغب في هذا ما يريد أحد يأكل منه شيئا يحرس على أنه يجعل يجعله خراس ويجعل كذلك بعض الأشياء الخرق التي ربما تزعج الطير وما تجعله يأكل يتحرك هذا حتى لا ينزل الطير ويأكل ومع ذلك هو مجهور هو مأجور وإن كان لا يرغف بهذا وما عنده نية أن يأكل هؤلاء فالأصل إنما الأعمال بالنياه لكن في هذا الموضوع لا يشترط لا تشترط نية فهو مأجور بكل حال هذا الرجل قال ما من مؤمن يقرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة هو الحديث الصحيحين ثم قالوا لا تيمموا هذا نؤخر إلى وقت آخر فالحاصل أننا استفدنا إبراهيم الزيتون في زكاء أو ما في زكاء نعم الصحيح أنه ما في زكاء والآية هذه مختلفا مختلفة هو الزيتون الرمان متشابها وغير متشابه وقلوا من ثماله إذا أثمر وآتوا حقه ويوم حصاده فإنه يلزم من يقول بها أنه يجعل في الرمان إشتغل. وهو ما يقول بهذا أحسن فلابد من التسوية قالوا ونزلنا من المعصرات ما أنت ما معنى المعصرات السحاب السحاب